ولقلفةٍ الذين من قبلهم فلا يعلم اللَّهُ الله الذين صدقوا ولا أَمْ حَسِبَ الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ما يحكمون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 فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وَلَئِن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلم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 يأثوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قال اقتلوه أو حذقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إن لم تتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويالعن بعضكم بعض ومؤآكم النار، ومؤآكم النار وما لكم من ناصرين.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 لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بِهِمْ ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن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 مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم مساب البينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلن أخذنا بذنبه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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو ل أجل مسمّل جاءهم العذاب ولا يأتينهم وهم لا يشعرون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 إن أرض واسعة فأي يفعبون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة غرفا لنبوء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 وَمَنْ أَظَلَّ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَظِ لَمْ مَجَّأَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوَلٍ لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَالَ نَهْدٍ نَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ